أتى أمر الله فلا تستعجنوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا, أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون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 يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْافًا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يعقنون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لطوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حنية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأداهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم تشاقن فيهم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 فَدُخُنُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ قَالِينَ فِيهَا فَلَا بِأَسْمَثُ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا دَأْنَزَ لَرَبُّهُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَقِينِ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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا نحن ولا آباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر أكبر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 أفأ من الذين مكروا السيئات أي يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخدهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخدهم على تخوف فإن ربكم لراوف الرحيم أو لم يرو إلى ما خلق الله من شيء يتفيئوا ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون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 وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا نسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما فتنتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون بنصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشرون أيمسكه على هون أم يدسه في ولو يؤاخذ اللهم سبغ لهم ما ترك عليها.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 كتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك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 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بروتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء, للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برام وجعل لكم من أزواجكم بنيا وحفلة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْمُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَنَصْرِفُ عَنْهُمُ الْأَنْسَامَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنْتُمْ مَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَرْزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا وَمَرْزَقْنَاهُ مِنَّا من حسن فهو يُفِق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون و الله فلرجل لي أحد ما أبكه لا يقدر على شيء وهو كل على مولا أيمًا ما يوجهه لا يأتي بخير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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إن الطير مسخرات في جو السماء وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم معنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا, أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم فَتِم كَذَلِكَ يتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا الذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشرفوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا قالوا ربنا ألقوا إليهم القول إنكم كاذبون وألقوا إلى الله يوم ابن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق زدناهم عذابا فوق العذاب شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا لك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يعيكم لعلكم تذكرون وأوحوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت رزلها من بعد قوة أن كافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أنتون أمة هي أرهام الأمة إنما يبلوكم الله به وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا تسألن عن كنتم تعملون، ولا تستخدو أيمانكم دخلا بينكم فتذلل قدمه.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 ولنجزي الذين صدوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر الأول فهو مؤمن فلا نحيي له حياة طيبة. ولنجزي أنهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.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 بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرا المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم وضع من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة وأذن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين وضع الله على قلوبهم وسمعهم وأمصارهم كان الذين هاجروا من دمع الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مطمئنة يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنع الله فأناصر الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد أكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم دياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت ترجم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اغتر غير باغ ولا فتوم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم قليلا ولهم عذاب أبجاهلتها ثم تأذو من بعد ذلك وأصلحوا ثم تأذو من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنّه اجتباه وهداه إلى سراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع مذلة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين إنما وكليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل على سبيله وهو أعلم المهتدين وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُونَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا إِنَّ صَبْرَكُمْ لَهُ عَظِيمٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلَنْ عَنْهُمْ وَلَا تَكُوْهِ ضَيْعًا مِمَّا يَنْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا هَالٌ I don't